قَائِمُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ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 119. وذوجناهم بحور عين 110. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 111. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 112. ووقاهم عذاب الجحيم 113. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم أَإِنَّمَا يَسْتَغِلَّاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأُتْقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ